بوك وخمسون وخمسون في المتجر في المتجر <talking> <Peterson> هل نذهب الى متجر؟ هل نذهب إلى المتجر؟ مي ديفس أجتومي؟ ينبغي أن أتسوق يجب أن أتسوق مي بولس أجتي مولطن؟ أريد شراء الكثير أريد شراء الكثير كيه استس لا أفتسييي أرتيكلي؟ أين اللوازم المكتبية؟ اين اللوازم المكتبيه؟ أحتاج لظروف احتاج لظروف وورق خطابات. احتاج لاقلام حبر جاف واقلام تعليم. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم كيه استس لامابلوي؟ أين الأفاف؟ أين المفروشات؟ مي بزونس شرانكون كي كومودون أحتاج إلى دولاب وأدراج أحتاج إلى دولاب وأدراج أحتاج إلى مكتب وأرفوف. أحتاج إلى مكتب ورفوف أصل لديلا أين, أين لعب الأطفال أ للعب الأطفال بزن أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. مي بزنس فوتبالن بيلكون كاي شكلو ديالن. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. كي أستاذ لللبريلاي. أين أدوات العدة؟ أين أدوات العدة؟ أحتاج إلى شاكوش وكماشة. أحتاج إلى شاكوش وكماشه مِبِزَانَسْ أحتاج إلى دريل ومفك. أحتاج إلى دريل ومفك كيه استاس لا يوفالوي؟ أين اين المجوهرات اين المجوهرات ميبزانداس تشانون هاي براتسليتون احتاج الى سلسله وسوار احتاج الى سلسله وسوار ميبزانداس رينجون هاي اورل رينجون أحتاج إلى خاتم وحلق أحتاج إلى خاتم وحلق